Imi la لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِّنَ اللَّهِ إِلَّا Onjur الم in cătu o il eu min كان اصبِل صراحاً جميلة إن يرونه وَلَا يَنَسْ أَن رَّحْمَٰنًا عَلِيمًا يُبَصَّرُونَهَا من عذاب يوم إذن بوليه وصاحبته وأخيه التي تقول وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ تولى وجمع فأوى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسته الشيء سر وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ وعلى صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلومون والسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم لفرودهم عافرون فَمَنِ <تصفيق> ابْتَغَى وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَرَدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ وَالَّذِينَ هُمَّ وَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِرُونَ La un اي ان كل امرئ منه اي خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارك قادرون على أن نبدل غير منهم وما نحن بمسبوقي. ذَرَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يُلَاقُونَ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يوم يخرجون من الأجداث سراً كأنهم إلى صوبين في ان تن ابصارهم تخذهم ذله خانتم ابو صارهم